انه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياءهم ليجادلوكم وان اطاعتهم انكم لمشركون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 126. قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون